قُل يا اهلن كتابنا استم على شيء حتى تقيم التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و فلا تاس على القوم الكافرين